بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يفكرون ما أنت بهعمة ربك بمجمون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المخشون بِكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ فَلَا تُطِعْ كُلَّ كَفَّارٍ وَإِنْ دَاهَنُوا فَيُدْهِنُونَ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّاكٍ إِنَّهُ كَانَ مَذِنًا لَشَكائِنَ بِنَنٍ مَنَنَ عَلَى الْخَيْرِ مُعْتَبٍ أَثِيمٍ عُتِلَ بَعْدَ ذَلِكَ فَنِ أَن كَانَ ذٰلِكَ عَمَلٌ إذا تتلى عليه آياتنا قَالَ أساطير الأولين سنسموه على الخرقوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إن أقسموا ليصرمنها ولا يستثنون فطرف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اردوا على حرفكم إن تُقَارِنِينَ سَوْفَ يُطْلَقُونَ وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ أَلَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ كِ وَغَدَوْا عَلَى حَرْبٍ قَادِرِينَ بَلَمَّا دُونَ لُمْ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ قَالُوا أَنْتَ تَعِظُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلاَ تُسَبِّحُونَ قَالُوا تُسَبِّحَانَ رَبَّنَا إنا كنا فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَنَاوَمُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّ مَا كُنَّا نَطَاغِينُ عَسَى رَبُّنَا أَن يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِّنْهَا إما كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات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 أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَكُمْ إِلَى يَوْنِ الْكِيَامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذَلِكَ دَعِيمٌ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَاءِهِمْ إِنْ كَانُوا فَادِقِينَ يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ خَاشِعَتُ أَدْفَارُهُمْ تُرْهِقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ لَنَتَبَرَّزَهُمْ مِنْ حَيْثُ لاَ يَعْلَمُونَ وَأَمْلَى لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُقْطُونَ أَنَّ عِنْدَنَا عَمَلَ الْغَيْبِ فَهُمْ حصب لحكم ربك ولا تكن تطاح بالحوت إذ نادى وهو مثبون لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذمون فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يتاد الذين تفروا ليذلقونك بأبطارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر